ولا ترجي المقفلي يا صار عاي انا مدين من فضل ربي يربي عن ونظرات عيني فالجبالان واي ولا هي تصنع غير طبعو وطيبي عن ولنا الحق النفس العزيزه حساين ولنا الحق النفس العزيزه حساين تدور الليالي والليالي سريعه ما كان Surah Al-Fatihah.